أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وداد تَمَنَّ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدْتُم مِّنْ أَيِّ وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين فمن تطوع خير وَأَنَّ الصِّيَامَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سُرُرًا مَّضَاجِعَ الَّذِينَ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقات فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر ذَٰلِكَ وَنَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْعَظِيمُ